بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الثامن والسبعون من التذكرة وكانت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها حاجة في السنة التي قتل فيها عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وكانت مهاجرة له فجتمع طلحة والزبير وعلي وقالوا لها بمكة عسى أن تخرج رجاء أن يرجع الناس إلى أمهم ويرعوا نبيهم وهي تمتنع عليهم فاحتجوا عليها بقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس وقالوا لها إن المتألبين على عثمان بالبصرة كثير فبلغت الأقضية, الأقضية مقاديرها فاصطفن الناس للقتال ورموا علي وأصحابه بالنبال فقال علي لا تربوا بسهم ولا تضربوا بسيف ولا تطعنوا برمح فرمى رجلا من عسكر القوم بسهم فقتل رجلا من أصحاب علي فأتي به إلى علي فقال اللهم اشهد ثم رمى آخر فقال فقتل رجلا من أصحاب علي فقال علي اللهم اشهد ثم رمى آخر فقال علي اللهم اشهد وقد كان علي نادى الزبير يا أبا عبد الله أدن إلي أذكرك, أذكرك كلاما سمعته أنا وأنت من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال على الأمان فقال على الأمان فبرز فأذكره أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال له وقد وجدهما يضحكان بعضهما إلى بعض أما أنك, أنك, ست أو إنك ستقاتل علي وأنت له ظالم أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال الزبير اللهم إني ما ذكرت هذا إلا في هذه الساعة وثنى عنانا فرسه لينصرف فقال له فقال له ابنه عبد الله إلى أين قال اذكرني علي كلاما قاله له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال كلا ولكنك رأيت سيوف بني هاشم حدادا ويحملها رجال شداد قال ويلك ومثلي يعير بالجبن هلما بالرمح عيد قال ويلك ومثلي, ومثلي يعيروا بالجبن هلما الرمح فأخذ الرمح وحمل في أصحاب علي فقال علي أفرجوا للشيخ فإنه محرج فشق الميمنة والميسرة والقلب ثم رجع وقال لابنه لا أم لك أيفعل هذا جبان وانصرف وقامت الحرب على ساق وبلغت النفوس إلى التراق فأفرجت عن 33 ألف قتيل وقيل عن سبعة عشر وفيه اختلاف فيهم من الأزد أربعة آلاف ومن ضبة ألف ومئة وباقيهم من سائر الناس كلهم من أصحاب عائشة وقتل فيها من أصحاب عليا نحو, نحو, نحو من ألف رجل وقيل أقل وقطع على خطام الجمل أو قطع على خطام الجمل سبعون يدا من بني ضبة كلما قطعت يد رجل أخذ الزمام آخر وهم ينشدون نحن بنو ضبة أصحاب الجمل ننازل الموت إذا الموت نزل والموت أشهى عندنا من العسل وكان الجمل للراية إلى أن عقر الجمل وكانوا قد ألبسوه الأدراع وقال جملة من أهل العلم إن البقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب بل فجأة وعلى سبيل الدفع كل واحد من الفريقين عن أنفسهم لظنه أن الفريق الآخر قد غدر به لأن الأمر كان انتظم بينهم على الصلح والتفريق على الرضا فخاف قتلة عثمان من التمكن منهم قبل أن في الحاشية واحد طعيف الحاكم هو قال ابن كثير غريب والبيهقي في الدلائل أتابع فخاف قتلة عثمان من التمكن منهم والإحاطة بهم فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا ثم اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فريقين ويبدو في الحرب شجرة في العسكرين وتختلف. تختلف السهام بينهم ويصيح الفريق الذي في عسكر علي غدر, غدر طلحة والزبير والذي في عسكر طلحة والزبير غدر علي فتم لهم ما أرادوا ودبروه نشبت الحرب فكان كل فريق دافعا لمكرته عند نفسه ومانعا من الإشاطة بدمه وهذا صواب من الفريقين وطاعت الله سبحانه وتعالى إذا وقع القتال والامتناع منهما على هذا السبيل وهذا هو الصحيح المشهور وكان قتالهم من ارتفاع النهار يوم الخميس إلى قريب قريب العصر لعشر ليال خلونا من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين وفي صحيح مسلم من كتاب الفتن عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من بيت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فقال رأس الكفر منها هنا هنا من حيث يطلع قرن الشيطان يعني المشرق وقيل هذا بنصف ورقة بأسانيد منها عن عبد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى بانطراب في بيت حفصة ثم قال وقال عبد الله بن سعيد في روايته قام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند باب عائشة فقال بيده نحو المشرق الفتنة هنا من حيث يطلع قرن الشيطان قالها مرتين أو ثلاثة وذكر الإمام أحمد بن حنبل في مسنده في الخامس عشر من مسند عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا عشابة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن إشترى رضي الله تبارك وتعالى عنها لما أتت لما أتت الحوبة سمعت نباح الكلاب فقالت ما أظنني إلا راجعة إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لنا كن تنبح عليها كلاب الحوأب فقال لها الزبير ترجعين عسى الله ان يصلح لك بين الناس وروى ابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن الجراح عن عصام بن قدامه عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أيها صاحبة الجمال الأذياب يقتل حولها قتلى كثيرة وتنجو بعدما وتنجو بعدما كادت وهذا حديث ثابت صحيح رواه الإمام المجمع على عدالته وقبول روايته الإمام أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة وكذلك وكيع مجمعا على عدالته وحفظه وفقهه عن عصام وهو ثقة عدل فيما ذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب له عن أكرمة وهو عند أكثر, عند أكثر العلماء ثقة عالم وهذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو إخباره بالشيء قبل كونه الحاشية 1 صحيح مسلم 2 صحيح أحمد 3 صحيح أحمد وعيد 1 صحيح مسلم 2 صحيح مسلم 3 صحيح أحمد 4 صحيح ابن أبي شيبة متابع وقوله الأذيب راد الأذب فأظهرت تضعيف والعجب من القاضي أبي بكر ابن العربي كيف أنكر هذا الحديث في كتبه إنها في كتاب العواصم من القواصم وذكر أنه لا يوجد أصلى وأظهر لعلماء المحدثين بإنكاره غباوة وجهلة وشهرة, وشهرة هذا الحديث ضح من فلق الصبح وأجلى وقد رواه أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب فقال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه فذكره بسنده المتقدم وروى او روى ابو جعفر الطبري قال لما خرجت عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها من البصره طالبة المدينه بعد انقضاء الحرب جهزها علي رضي الله تبارك وتعالى عنه جهازا حسنا واخرج معها من اراد من أراد الخروج واختار لها أربعين امرأة معروفات من نساء البصرة وجهز معها أخوها محمدا وكان خروجها من البصرة يوم السبت ورعة رجب سنة ست وثلاثين وشيعها علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما على أميال وصرح معها بنيه يوم فصل فإن فلما ترك علينا القصاص من قتلة عثمان فالجواب إنه لم يكن ولي دم وإنما كان أولياء الدم أولاد عثمان وهم ونستطيع أن نقول إنما كان أولياء الدم أولاد عثمان وهم جماعة عمرو وكان أسن ولد عثمان وأبان وكان محدثا فقيها وشهد الجمل مع عائشة والوليد والوليد بن عثمان وكان عنده مصحف عثمان الذي كان في حجره حين قتل ومنهم الوليد بن عثمان ذكر, ذكر ابن قتيبة في معارف أنه كان صاحب, شا صاحب شارب وفتوة ومنهم سعيد بن عثمان وكان واليا لمعاوية على خراسان فهؤلاء بنو عثمان الحاضرون في ذلك الوقت وهم اولياء الدم دون غيرهم ولم يتحاكم إلى علي أحد منهم ولا نقل ذلك أو لا نقل ولا نقل ذلك عنهم فلو تحاكموا اليه حكم بينهم اذ كان اقضى الصحابه للحديث المروي فيه عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجواب ثان أنه لم يكن في الدار عدلان يشهدان على قاتل عثمان بعينه فلم يكن له أن يقتل بمجرد دعوة في قاتل بعينه ولا إلى الحكم في سبيل ذلك مع سكوت أولياء الدم عن طلب حقهم ففي تركهم له أوضح دليل وكذلك فعل معاوية حين تمت له الخلافة وملك مصر وغيرها بعد أن قتل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يحكم على واحد من المتهمين بقتل عثمان بإقامة قصاص وأكثر المتهمين من أهل مصر والكوفة والبصرة وكلهم تحت حكمه وأمره ونهيه وغلبته وقهره وكان يدعي المطالبة بذلك قبل ملكه ويقول لا نبايع من يؤوي قتلة عثمان ولا يقتص منهم والذي كان يجب عليه الشرعا أن يدخل في طاعة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه حين عقدت خلافته في مسجد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومهبط وحيه ومقر النبوة قبل المتابعة في الحاشية واحد تاريخ الطبري متابع ومقر النبوة ومقر النبوة وموضع الخلافة بجميع من كان فيها من المهاجرين والأنصار بطوع منهم وارتضاء واختيار وهم أمم لا يحصون وأهل عقد وحل والبيعة تنعقد بطائفة من أهل الحل والعقد فلما بوي عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه طلب أهل الشام في شرط البيعة التمكن من قتلة عثمان وأخذ القود منهم وأخذ القود منهم وأخذ القواد منهم فقال لهم علي عليه السلام ودخلوا في البيعة وطلبوا الحق تصلوا إليه فقالوا لا فقالوا لا تستحق بيعة وقتلت عثمان معك نراهم صباحا ومساء وكان عليهم في ذلك أسد رأي وأصوب قيلا لأن علي لو تعاطى القواد معهم لتعصب لهم قبائل وصارت حربا ثالثة فامتظر بهم إلى أي يستوثق الأمر وتنعقد عليه البيعة ويقع الطلب من الأولياء في مجلس الحكم فيجر القضاء بالحق قال ابن العربي أبو بكر ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى إلى إثارة فتنة أو تشتيت الكلمة وكذلك جرى لطلحة والزبير فإنهما ما خلعا عليا من ولاية ولا اعترضا عليه في ديانة وإنما رأوا أن البداية بقتل أصحاب عثمان أولى وذكر ابن وهب قال حدثني حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمعه يحدث محمد بن يزيد ابن أبي زياد الثقفي قال استحب استحب قيس قبل المتابعة يمكن أن يكون هنا يحدث محمد بن يزيد يعني هو يحدث والله تعالى أعلم محمد بن يزيد بن زياد الثقفي قال ويحتاج إلى تحقيق أتابع قال استحب قيس بن خرشة وكعب الكناني حتى إذا بلغا صفين وقف كعب ثم نظر ساعة فقال لا إله إلا الله لا ليهرقن في هذه البقعة من دماء المسلمين ما لم يهرق ببقعة من الأرض فغضب قيس ثم قال وما يدرك يا أبا إسحاق ما هذا فإن هذا من الغيب الذي استأثر الله سبحانه وتعالى به فقال كعب ما من سبر من الأرض إلا هو مكتوب في التوراة التي أنزل الله سبحانه وتعالى على موسى بن عمران ما يكون عليه إلى يوم القيامة أخبرنا شيخنا القاضي لسان المتكلمين أبو عامر ابن الشيخ الفقيه الإمام أبي الحسين بن عبد الرحمن بن ربيع أعيد أخبرنا شيخنا القاضي لسان المتكلمين أبو عامر ابن الشيخ الفقيه الإمام ابي الحسين بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري إجازة عن شيخه المحدث الثقة المؤرخ أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال قال حدثنا جماعة من شيوخنا رحمهم الله سبحانه وتعالى منهم الفقيه المفتي أبو محمد ابن عينان قال انبانا الإمام أبو عمر ابن عبد البر فيما أجازه لنا بخطه قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج قال حدثني خالد أبو ربيع وأحمد بن صالح وأحمد بن عمر وابن السرح ويحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب فذكر وأحمد بن محمد بن الحجاج وابن رشيد ابن سعد أبو جعفر مصري قال أبو أحمد ابن عدي كذبوه وانكرت عليه أشياء ومحمد بن يزيد بن أبي زياد مجهول قاله الدار قطني وباقي السند ثقات معروفون وأما وقعت صفين فإن معاوية لما بلغه مسير أمير المؤمنين علي كرم الله سبحانه وتعالى وجهه إليه من العراق خرج من دمشق حتى ورد صفين في النصف من المحرم فسبق إلى سهولة المنزل وسعة المناخ وقريب الماء من الفرات وبنى قصرا لبيت ماله وصفين صحراء ذات كدوم وأكمات وكان أهل الشام قد سبقوا إلى المشرعة من سائر الجهات ولم يكن ثم مشرعة سواها للواردين والواردات فمنع تعليه رضي الله تبارك وتعالى عن إياها وحمتها تلك الكمأة فذكرهم بالمواعظ الحسنة والآيات وحذرهم بقول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيما منع فضل الماء بالفلاة فردوا قوله وأجابوه بألسنة الطغاة إلى أن قاتلهم بالقواضب والسمهريات فلما غلبهم عليها رضي الله تبارك وتعالى عنه أباحها للشاربين والشاربات ثم بنى مسجدا على تل بأعلى الفرات ليقيم فيه مدة مقامه فرائض الصلوات لفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 من الدراجات على ما ثبت في الصحيح من رواية ابن عمر وغيره بن الصحابة العدول الثقاء وحضرها مع علي جماعة من البدريين ومن بايع تحت الشجرة من الصحابة المرضيين وكان مع علي الرعايات كانت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قتل المشركين وكان مقام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ومعاوية بصفين سبعة أشهر وقيل تسعة وقيل ثلاثة أشهر وكان بينهم قبل القتال نحو من سبعين زحفا وقتل في ثلاثة أيام من أيام البيض وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر ثلاثة وسبعون ألفا من الفريقين يعني المقصود بين قوسين الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر متابع ثلاثة وسبعون الف من الفريقين وذكره الثقة العدل أبو إسحاق وإبراهيم بن الحسين الكسائي الهمداني المعروف بابن ديزيل وهو الملقب بالسفينة وسفينة طائر إذا وقع على الشجرة لم يقم عنها ويترك فيها شيئا وهو في تلك الليالي هي ليلة الهرير جعل يهروا بعضهم على بعض والهرير الصوت يشبه النباح لأنهم تراموا بالنبل حتى فنيت وتطاعنوا بالرماح حتى اندقت وتضاربوا بالسيوف حتى انقضت, أو انقضت ثم نزل القوم يمشي بعضهم إلى بعض قد كسروا جفون سيوفهم واضطربوا بما بقي من السيوف وعمود الحديد فلا تسمع إلا غمغمة القوم والحديد في الهام ولما صارت السيوف كالمناجل تراموا بالحجارة ثم جثوا على الركب فتحاثوا بالتراب ثم تكادموا بالأفواه وكسفت الشمس وثار القتام وارتفع الغبار وضلت الألوية والرعيات ومرت أوقات أربع صلوات لأن القتال كان بعد صلاة الصبح وقتتلوا إلى نصف الليل وذلك في شهر ربيع الأول سنة تسع وثلاثين قاله الإمام أحمد بن حنبل في تاريخه وقال غيره في شهر ربيع الأول وكان أهل الشام يوم صفين خمسة وثلاثين ومئة وألف وكان أهل العراق عشرين أو ثلاثين ومئة وألف ذكره الزبير ابن بكار أبو عبد الله القاضي العدل قال حدثني عمر بن أبي بكر المؤملي عم زكريا بن عيسى عن ابن شهاب عن محمد بن عمر بن العاص وكان مما شهد صفين وابلى فيه وفيه يقول قبل المتابعة في الحاشية واحد أكمات هي الأماكن المرتفعة ومفردها أكمة اثنان القواضب السيف القاطع ثلاثة السمهريات الرمح أو الرمح الصليب العود ومفردها سمهري اتابع فلو شهدت جمل مقامي ومشهدي بصفين يوما شاب منها الذوائب غدات اتى أهل العراق كانهم من البحر لج موجه متراكب وجئناهم نمشي كأن صفوفنا سحائب غيث رفعتها الجنائب ويروى شهاب حريق رفعته الجنائب وقالوا لنا إن نرى أن تبايعوا عليا فقلنا بل نرى أن نضارب وطارت إلينا بالرماح كماتهم وطرنا إليهم بالأكف قواضب إذا نحن, قلنا إذا نحن قلنا استهزموا أو استهزموا عرضت لنا كتائب منهم وشمأزت كتائب فلا هم يولون الظهور فيدبروا فرارا كفعل الخادرات الدرائب قال ابن شهاب فانشدت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أبياتها هذه فقالت ما سمعت بشاعر أصدق شعرا منه قال الحافظ ابن دحي قوله بل نحن أن نعيد قوله بل نرى أن نضارب أن هنا مخففة من الثقيلة محذوفة الاسم تقديره أننا نضارب وقوله كفعل الخادرات الدرائب الخادرات الاسود يقال اسود خادر كان الأجمة, أو الأجمة له خدر فمعناه انهم لا يدبرون كالاسود التي لا تدبر عن فرائسها لانها قد ضربت بها وضربت عليها والضربة الضراوة يقال ضرب يضرب ورفع الدرائب لأنها بدل من الضمير في يدبر قال والإجماع منعقد على أن طائفة الإمام طائفة عدل والأخرى طائفة بغي ومعلوما أن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه كان الإمام روى مسلم في صحيحه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن أبي سلمة قال سمعت أبا نضره يحدث عن أبي سعيد الخدري قال أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق جعل يمسح رأسه ويقول بؤس بن سمية تقاتلك فئة باغية وخروجه أيضا من حديث إسحاق بن إبراهيم وإسحاق, وإسحاق بن منصور ومحمد بن غيلان ومحمد بن قدامى قالوا أخبرنا النضر بن شميل عن شعبة عن أبي سلمة بهذا الاسناد. نحوه غير أن في حديث النضر قال أخبرني من هو خير مني أبو قتادة وله طرق غير هذا في صحيح مسلم وقال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب له في ترجمة عمار وتواترت الأخبار عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال تقتل عمارا الفئة الباغية وهو من أصح الأحاديث في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان صحيح مسلم ثلاثة صحيح مسلم اتابع وقال فقهاء الإسلام فيما حكاه الإمام عبد القاهر في كتاب الإمامة من تأليفه وأجمع فقهاء الحجاز والعراق من فريقي الحديث والرأي منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من المتكلمين إلى أن عليا مصيب في قتاله لأهل صفين كما قالوا بإصابته في قتل أصحاب الجمل وقالوا أيضا بأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له ولكن لا يجوز تكفيرهم ببغيهم وقال الإمام, أبو وقال الإمام أبو منصور التيمي البغدادي في كتابه الفراق من تأليفه في شأن القصة عقيدة أو من في شأن القصة عقيدة, عقيدة أهل السنة وأجمعوا أن عليا كان مصيبا في قتاله لأهل صفين كما قالوا بإصابته في قتل أصحاب الجمل. وقالوا أيضا بأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون ظالمون له ولكن لا يجوز تكفيرهم ببغضهم وقال الإمام أبو منصور التيمي البغدادي في كتاب الفراق في بيان عقيدة أهل السنة وأجمعوا أن عليا كان مصيبا في قتال أهل الجمل عن طلحة والزبير وعائشة بالبصرة